السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعينينا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم أحمد الله تعالى أيها الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا وأن يثبتني وإياكم على الحق والخير وأن يكتب الله تعالى لنا ولكم القبول في الأرض والمحبة في السماء أيها الأحبة الكرام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينشر الأخوة بين المسلمين وربنا جل وعلا تفضل علينا بأن وحد بيننا وجعل هذا الدين مؤاخيا بيننا كما قال الله تعالى وَأَلَّفَ بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فبين الله تعالى بأن الأخوة الإسلامية التي تكون بين المؤمنين هي فضل ومنة وكرم من ربنا جل وعلا على عباده المؤمنين كما قال الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا لو أنفقت الأموال لتوحد قلوب بعضهم مع بعض بعدما كانت متحاربة متحاسدة متحاقدة لو أنفقت أموال لتجمع هذه القلوب ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وأمر الله تعالى المؤمنين بأن ينصر بعضهم بعضا وأن بعضهم مع بعض وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك فقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه أحد تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أسر الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن يتآخون ويبدلون لإخوانهم من معنى يا شباب؟ أمم محمد فضلي على السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام رحمه الله بركاته. مرحباً مم محمد. يا شيخ أنا داخل على الله وعليك إنك تساعدني. نعم. يا شيخ ممكن رقمك الخاص عندي مشكلة خاص. خلاص الإخوان يعطونك يا إن شاء الله بارك الله فيكم. طبعاً الأصل إن يقول الإنسان أنا داخل على الله ثم عليك ومستجير بالله ثم بك خالد تفضل. خالد. السلام عليكم مرحبا يا خالد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شوف حالك زياد كله شوف صوته يقطع يا شباب خالد ترى ما اسمعك زين أبد دكتور دكتور أنا رأي برقمك لأنه عندي شيء ضروري أبشر من عيوني يا خالد يعطونك يا لأخوان لكن ترى صوتك يروح ويجي والله الأمر الذي رأي منه حتى لا شيء وياك وياك موضوع مهم يخص الإعلام يخص القرآن بالذات. ليس موضوع خاص أبشر, أبشر يا خالد خلاص خل رقمك عند الإخوان وأنا بإذن الله تعالى يكون بيننا اتصال إن شاء الله أبشر بما يسرك. تدخلوا علي أحد شباب ولا يقرأ لي سؤالين ثلاثة من تويتر عندنا يقول فضيلة الشيخ ليتك تتكلم في أول حلقة عن التعامل بين الزوجين فإن كثير من الأزواج اليوم بدأ يجعل علاقات محرمة دون زوجته بلا شك سهولة وسائل الاتصال اليوم وسائل الاتصال التي تنقل الصوت والصورة ليس فقط المسألة فقط اتصال هاتفي ويغازل لا أصبح الآن يعني يكلمها بالفيديو أو ربما عبر وسائل الاتصال المتنوعة في الإنترنت وكلما كثرت الفتن واستطاع الإنسان أن يمنع نفسه وعنها عظم الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آخر الزمان قال لأصحابه للعامل منهم أجر خمسين منكم وفي بعض الآثار قال أنه أنه في بعض الروايات أنه سئل عليه صلى والسلام فقال إنكم تجدون على الخير أعوانا ونا يجدون على الخير أعوانا فدل هذا على أن الإنسان كلما كثرت الفتن ومتناعنة كله الأجر ولعل إن شاء الله تعالى تكلم عن هذا أبو خميس أبو خميس يا مرحبًا يا يا أبو خميس والله كيف الحال الله يحييك الله يسلمك ولكن لا سمحت بغير شغم فيه رغمنا بيحتي خلاص ابشري بخميس الأخواني أعطيك يا من الكنترول أنا... طيب أحمد تفضل يا أحمد السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أنا أولا عندي أسئلة وبعدين أبغى رقمك من الأخواني أبشر أبشر باللي يسرك عطنا أسئلتك يا أحمد أعطيك الأسئلة و... وأرجو أن يعني تجيب لي ما تأخر علي لأن الكهرباء عدنا موزي أنا بالعراق أبشر أبشر, انت أبشر, أبشر أبشر أبشر يا شيخ ما هو الحكم على لقب الشعر للنساء اللي الوجه يعني إذا كان غير الحاجبين جائز أما الحاجبان فلا يجوز إذا كانت يعني الوجه لا يجوز في الوجه يجوز كل الوجه للمرأة والرجل إلا طبعا الرجل يجب عليه أن يعفي إلحيتها لكن المرأة يجوز كل الوجه إلا الحواجب ما يتجوز نعم يا شيخ في رمضان السحور وأذان الفجر أنا أعرف في صورة البقرة يقول كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. م. فهل يجوز أحد أن يشرب أو يأكل يعني بعد الأذان؟ لا، إذا كان الأذان يؤذن مع مع بزوغ الفجر فيجب التوقف مع الأذان مباشرة. أما إذا كان أنت تعرف الدنيا ظلمة يعني من أذان. أي؟ أما إذا كان الأذان يتقدم قبل الوقت بدقيقة دقيقتين. فالإنسان أكمل كأساً في يده يشربها ونحو ذلك لا بأس لكن المفروض أنه أول ما يأذن يتوقف عن الأكل والشرب. نعم شكرا سؤال آخر عطر عطور اللي فيها الكحول؟ إيه جائزة. يعني وضعها يعني واحد صايم. نعم بس جائزة, بس جائزة بس لا لا بأس باستعمالها جائزة نعم استعمالها في التعطر في... يا شيخ ممكن أطلت عليك. صيد السمك بواسطة الكهرباء أجهزة الكهرباء المولدات وغيره. صيد السمك ب... بواسطة الكهرباء سرعها بالكهرباء هل يجوز أم... يعني قتلها بال... بال... بالكهرب نعم يصطادونها بالوسط الكهرباء يعني تصرح الكهرباء ويشيلواها من الماء وهذا يعني الكهرباء تقتل صغار كبار يعني عندنا بالعراق ناس يعني أكثرها ما أجا زوا هذا الشيء وناس م. يعني معاي تشتغل ما حد مبطل فأنا أسألك حولها. والله يبغالي ااا أتأمل أتأمل الفتوى قليلا ما الآن ما نبي وووسؤالين أخيرين وضع الاسم على قبر الميت هل يجوز؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الكتابة على القبر إنما يضع الإنسان أي علامة يعرف بها قبر صاحبه لكن هي عن الكتابة على القبر يعني ما يجوز الاسم بس العلامة؟ يوضع أي علامة تدل تعرف بها القبر أما كتابة الأسماء فلا يجوز فتح الباب للكتابة يجعل بعض الناس يكتب ربما أشياء فيها غلو أو أدعية يعني محرمة أو نحو ذلك بارك الله فيك. طبعاً بالنسبة لل، طيب. بعتنا مع عبدالله. بعدين بتكلم عن صيد السمك بالكهرباء. ومع عبدالله. علي السلام عليكم. مرحبا مع عبدالله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا عندي مشكلة مع زوجي. أنا مش, مش مش مش مشكلة فقط لل. أنا بعد عندي معه أربع سنوات من الزواج. تعرضت لأهانة والشتمس كثير مهم تع... عدبني بعد بعد التعب وأنا مريضة طلبت الطلاق ولما طلبت الطلاق يا شيخ هو قال لي بأن إن شاء الله يكون كل شيء على خير ولكن شيخ هو ش... أريد أن أرجع إلى يا شيخ ولكن أنا أريد أن أعرف ما هو شروط شروط الرجوع وإحنا الآن هو انا عايش لوحدي هو كذلك انا لا اعرف يا هو متى هل ترفض عليك بالطلاق قلتي لا لا, لا انا طلبت الطلاق طلبت انا دفعت الطلاق المحكمة أيوة هو ما قال لي حيت ان لأني انا تعرضت للعذاب والقتل وتعش معه طيب بالمحكمه تقصدين بالمحكمة التي في هولندا نعم والآن أحنا الطلاق خرج خلصنا واعطونا ثلاثة أشهر يعني للتفكير الآن أحنا ما وقعنا على, على, على الطلاق بقيا أعطونا ثلاثة أشهر مدة ثلاثة أشهر نتمنى أنه ما وقع على الطلاق هو ما وقع وأول أنا أنا عندي معه ولدي, ولدي والآن... يا شخ أريده أنا لا أريد الطلاق حلو والآن جميل ولكن ما هو أم عبدالله مريد. الآن انتهت الثل... انتهت الثلاثة أشهر ولم تذهبوا لا لا للتوقيع. لا, لا يا شيخ ليس بعد ليس بعد مر بشهر شهر مرة على ثلاث أشهر بقي بقي لنا شهرين مدة شهرين. يعني أنتم جئتم إليهم وقالوا لكم اذهبوا وفكروا ثلاثة أشهر ثم ارجعوا لتوقعوا أنكم تطلقتم. نعم نعم, نعم يا شيخ إذا وقعنا. رحنا عمل عقد من جديد لكن شيخ ااا أنا أريد وأن أعرف هل أنا محرمت هل أنا محرم عن زوجي هل من شروط لرجوع رغم أن زوجي آه هو أول عندي سؤال ثاني هو يرغمني ي يرغبني أن مثلًا أن رغم عني ويدربني ويشتمني لكن أريد أن أعطي فرصة أخرى لأجل ولدي راح أجرب معه والله لا أدري ماذا معبد الله أنت في هولندا وين في أندهوفن ولا في غيرها في أيدي. أيدي هل هي بعيدة عن أندهوفن؟ أندهوفن؟ لا مش بعيدة كثير ولكن لا أعرف أسمعها على أني حي... لأنني أنا لا أخرج كثيرا شيخ لكن أسمع جميل. عليها جميل. قريبة جميل لأن في أندهوفن في مركز إسلامي كبير وفيه طلبة علم كنت سأدلك عليهم لكن إذا كان زوجك لم يتلفظ عليك بالطلاق ولم يكتب في ورقة أنه طلقك ولم يوقع على طلاق فإن الطلاق لم يقع يساعد. خلاص الطلاق لم يقع ولا يزال هو زوجك الآن اتصلي به ويعني تلطفي معه وبإذن الله تعالى تكوني معه يعني في في بيت واحد من من هذه الساعة إن شاء الله يعني لا دعي لأنك أنت واحد واحد هنا عندنا هنا في هولندا قال لي لازم شهود لازم لا ااا هو هو لم يطلقك لم يتلفظ لم يقول لك أنتي طالق ولم يوقع ورقة أنك طالق صحيح لا لم يفعل لم يفعل يا شيخ ولكن لما سألته ماذا سنتعلى سألت زوجي هل نطلق أم نأدخله قال لي ولكن بيانته أننا طل قال لي إحنا إحنا متطلقين طلق هولندي هذا نقل نحن مطلقين أنا أقترح أم عبدالله لكن بديته قوى أنه أم عبدالله مدام من مسألة فيها كذا نحن مطلقين وكذا ربما يكون في شيء من اللبس فأنا أقترح عليك إذا كان هناك قريب منكم مركز إسلامي في أحد الأئمة الذين هو طالب علم فأقترح عليك أن تمر عليه أنت وزوجك وتشرح له الأمر تماما وبإذن الله تعالى أن تخرج بشيء بإذن الله أسأل الله يدلنا ويدلك على الخير أم فارس أهلو تفضلي أم فارس السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أحباك تفتيدي بواحدة مشكيل واقع عدنا هنا تفضلي عندي بنت تخطبت منذ 6 سنين نعم وتخطبت في العائلة بك ومبعدها بعد 6 سنوات كنت هذه السيدة اللي خطبتها هي عمة زوجي نعم رضعت زوجتي ورضعت الابن هذا بن بنها الحفيدة تاهة. أعيد أعيد سؤاله مفارز. رضى هالي قلت عندي بنت مخطوبة منذ, منذ ست سنوات. أيوة. وبعد ست سنوات ظهرت الحس بتاع الرضاعة. أيوة ما هي الرضاعة؟ يا شيخ كان زوجي أنا. أي. رضعت رضع من عمته. من عمته. أيوة. والابن هذا ابن بنها تاعها بن بنها بن عمت هذا زوجي. فهمت؟ هي حفي يعني هي تكون جدته. جدته. أيوة. رضعت الابن سي... هذا. والآن أنا في مشكل في العائلة و. الذي الذي... في... الذي ستتزوجه ابنتك. من هو؟ نعم. ز... نعم اب... ابن العم أم أم هي ح... أم حفيدها؟ حفيدها. حفيدها هو الذي خطب ابنتك نعم. إيه. إيه. والان يا شيخ سخرين في مشكل والله ما أعرفنا حتى حل أرجوك. يعني إذا العمة أم أم عب أم فارس عمة زوجتك أرضعته؟ عمة زوجي؟ نعم أرضعته هي الآن هو الآن ابنها من الرضاعة. نعم. نعم ثم وهي عندها ثم بنات؟ نعم. بنتها عندها ولد ابنها ابنها مش ابنها عنده ولد. عنده ولد نعم أراد أن يتزوج بنت بنتك دي. الآن إيه؟ نعم فما الحكم في ذلك أرجوك يا شيخ هذا جائز هذا جائز لأنه يكون تزوج بنت عمه من الرضاعة هل يجوز؟ يجوز لأنه يكون لأن زوجك لما أرضعته العمة صار ابنا لها من الرضاعة وصار جميع أبنائها صار جميع أبنائها إخوان له. نعم. فإذا واحد من أبناء الأبناء من أبناء أخيه أراد أن يتزوج بنت زوجك فهو جائز لأنه لكن يا شيخ لكن يا شيخ هذا الابن اللي حاول يتزوج بنت أرضعته الجدة. أرضعته الجدة. نعم. يعني الجدة أرضعت الحفيد ايضا. نعم لا إذا كان رضاعا تاما ما يجوز لأنه يكون هو وزوجك إخوان من الرضاع فهو يكون عما لابنتك لكن بشرط يا أم فارس أن يكون الرضاع تاما بمعنى أنها أرضعته خمس رضاعات مشبعات ليست هكذا يوم من الأيام فقط بكى وأرضعته مرة واحدة لا لا يا شيخ تقول أنها أرضعته عدة مرات الاثنين أرضعتهم عدة مرات خلاص إذا كان خمس رضاعات فأكثر فإنه يكون محرما ما دام أنها أرضعت الشاب الخاطب نفسه أرضعت الذي يريد أن تزوج فلا أنا فهمت قبل قليل يجل... أنها لم ترضعه يا شيخ وهل يجوز إن... لأنني تكلمت بعد ست سنوات هل يجوز لأن تكون لها شهود أم لا ولا هي كافية شهادتها هي لماذا سكتت طوال هذه الأيام ما لماذا هذه ما لماذا لماذا لماذا سكتتها على واش ما سألتها لماذا ما لم تكلمت من زمان قالت ما, ما إنها عمد زوجي وتجيني ضد دار وتحضر عندي في الصارح وفي القرح وما قتليش أنا ما قتليش هذه المشكلة نهائيا طيب لماذا تكلمت الآن بعد ست سنوات والله ما بعد مرور بعد, بعد عشرين يوم الزفاف بقي, هذا الحكم بقي عشرون يوما على على الزفاف فقالت نعم لا ليه نعم نعم فما الحكم في ذلك أنا أرى إذا تيسر أن أن أحد من المشايخ عندكم في الجزائر حتى لو إمام مسجد يعني يسأل عمه مباشرة ويستحلفها بالله يعني أن تكون صادقة وأن قصدها ليس التفريق وليس إفساد الزواج بل قصدها صحيح فإذا أقسمت بالله على ذلك وأن قصدها صحيح وبيّنت عذرها في أنها تأخرت في الإخبار فيقبل قولها في ذلك أما إذا كانت فقط تدعي مثل هذا لأجل إفساد مثل هذا الزواج فهذا لا يلتفت إليها هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله فأنا مدار فأنا مدار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من معنا يا شباب رهام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شق بارك يا شيخ مرحبا بكم الله يحييكم يعطيك العافية الله يجزيكم خير لو أنت بغيت رقمك الخاص خلاص يا بشري من الإخوان إن شاء الله يتنكموه بارك الله فيكم أنا أرجو من الإخوة الأخوات إذا كان عنده سؤال فيعطيني إياه مباشرة إذا تيسر لأن أحيانا يصير الإنسان يعني لا يستطيع أن يعني أن لا أستطيع أن أجيب جميع الاتصالات يعني عدد من الإخوة في في أكثر من حلقة يطلبون الرقم يطلبون الرقم وأنا لا أستطيع أن وجيب عليهم إذا اتصلوا فيقولون طيب أعطيتنا رقمك ولا اتصلت اللي عنده شيء مهم جدا ويستطيع أن يذكره في الحلقة فهو أحب إليه وأيسر إذا كان شيء خاص لا بأس أنه يأخذ الرقم نعم أخي ثائر السلام عليكم دكتور السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك دكتور مرحبا بك يا ابني الله يحييك ممكن ممكن. دكتور والد يتنصر منذ خمس أيام أيه ووالدتي تدخل بالعجبة يعني كم يوم وهي وهي عمرها بالأرضين نعم أربعة أشهر وعشرة أيام أربعة أشهر هجرية وعشرة أيام أي ودكتور بس في عندها أطفال ثلاث أطفال وفي عندها طفل مريض يحتاج يعني متلزمات وكذا يعني لا يوجد من يعني لا يوجد أحد يعينها أنا أساسة دكتور يعني إذا تطلع لقضاء كان... خمار إذا كانت تخرج نعم إذا, ك... إذا خرجت للحاجة نهارا فلا بأس عليها في إيه. ذلك خرجت إذا كان ما هناك من يخدمها أو يساعدها في في شأنها فخرجت في النهار دكتور. للحاجة لا بأس عليها دكتور وفي حال يعني حد رأها وهيك يعني ما في بأسي ما الكشف. دكتور. إمام ما في بأس ثائر لأنها إذا خرجت لا تستطيع أنها تمتن عن رؤية الناس لها لكن إذا كانت بحجابها التام لا بأس عليها في هذا تخرج بقدر الحاجة تنهي حاجاتها وتعود ويكون نهارا أسأل الله تعالى أن يغفر لي أبيك وبلا شك الأصل في المرأة الحادة التي توفى زوجها أن تبقى في بيتها لا تخرج لكن إذا كان لها ظرف مثل مثلا ليس عندها من يعتني بشأنها ويشتري لها حاجاتها و... ونحو ذلك فخرجت بقدر الحاجة نهارا وعادت لا بأس عليها في ذلك إن شاء الله أم حيدر تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بل زحم الشيخ عندي سؤال على مد... زوجي يعني تفضلي أم حيدر أنا زوجي تارك السلام أي وفا انا يعني دائما انصحها وما ياثر بالنصيحه فاحنا صار تقريبا 12 سنة من الزوجين فيون حدا سمع يعني حتى والله ما يصوم يعني قاعده يصوم يوم, يوم يومين والباقي ما يصوم على إنه هون ما اصدار هيك اي يصل صحني نت... يص... يعني يص... يص... آني... اخفض الصوت يا ام حيدر انا طيب يبدو انها ذهبت حامد تفضل حامد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا حامد كيفك يا دكتوره؟ الله يحفظك ويبارك فيك يا رب بالله دكتور بدي اسالك احنا عندنا انتخابات الوقت الحالي أي. ومش عارفين اللي يقولوا اللي يقول حرام وفي اللي يقول حلال ما اعرف شو يعني ما عليك بأس اذا كنت ستنتخب من ترى أنه سيطبق شرع الله سبحانه وتعالى ويعدل في الناس ويقود البلد إلى الخير والنهضة فلا بأس عليك في ذلك أن تقول أنا أختار فلانا عمر رضي الله تعالى عنه لما توفي حدد ستة من الصحابة وأمر عثمان رضي الله وعمر عبد الرحمن بن عوف أن يطوف في الناس ويسألوا لينتخب أحد هؤلاء الستة فحتى اجتمعوا على عثمان رضي الله تعالى عنه فلا بأس في ذلك الانتخابات إذا كانت مبنية على على عدل وعلى النظر في حال المنتخب وفي اختياره هل هو صالح للناس ما هو مقصده ما هو منهجه فلا بأس في ذلك. ياسمين تفضلي. إيوة السلام عليكم. مرحبا ياسمين وعليكم السلام رحمه الله وبركاته. سمحتي شيخة أسأل كان الوالدة ممكن؟ تفضلي ياسمين. أمي قبل قبل تبله. كان ما حد يعلمها يعني الصوم وكذا اي ف أمي لما بلغت كان عمرها خمسة عشر سنة اي وما ما تعرف الصوم ما حد علمها الصوم عطيني أكلم أمك كمك جنبك اي امك عطيني أسمع منها مباشرة عشان بس يعني ممكن تكوني أوضح السلام عليكم السلام ورحمة الله مرحبا يا أختي لو سمحت يا شيخ اي انا برغت عمري خمسة عشر اي وكانوا وجهها لأول بدي بدو كذا اي وخدت اربع سنين ويسرحونيها لي وانا ما صوم تسرحين بالغنم ايوه ولا تصومين ولا صمت ازيل لين وصل عمرك تسعة لين عمري جاي تسعة عشر لا لين الله لين ثمانتعشر اربع, أربع رمضانات مرت عليك ايوه اربع رمضانات اي والله... ولا حين ابغلت تس... تسرحين وكنتي تصلين ذيك الأيام صلاة تامة لا أو... لا والله والله ما اصلي أي... أصلي اصلي كذا شوي احيانا اصلي أحيانا, احيانا طيب أحيانا ما تشوفينها ما تشوفين اهلك يسمون و... وتسالين اهلي ما. اهلي يسمون بس اهلي يشرحوني ولا يقولوا لي صلي ولا يقولوا لي اقعدي صومي رزق لي فيه. هي الحين أحيان. انت تقدرين تقضين لو بتقضين ايوه الحمد لله شديد أقدر ادو طيب هل تستطيعين تقضينها تراها واجد فوق ال100 يوم أجبي يا حمد الله إن شاء الله. خلاص إذا أنتي تستطيعين إنك تقضين، فقضيها أيوه. حتى لو تسجلين عندك فرقة في ورقة تكتبين سومين مثلا 2 خميس 2 خميس مدى من جسمك يتحمل إلى أن يسر أيوه. لك الله تعالى. يعني وبتصوم وازكت أت... وتقض تطعمين عن كل يوم مسكين. إذا انتهيت من صيامها إن شاء الله، تطلعين عن أيوه. كل يوم نصف كيلو. هل تستطيعين ولا ما تستطيعين؟ كيلو إيش؟ كيلو رز. نصف كيلو رز. يعني عن مئة وعشرين يوم تطلعين ستين كيلو رز. يعني مثلا كيسين أبو ثلاثين كيلو. هل عندك استطاعة؟ إذا ما عندك استطاعة يسقط عنك الإطعام. لا إن شاء الله. إذا عندك استطاعة وإذا ما عندك استطاعة يوم يا ياسمي إذا ما عندك استطاعة أنك تصومين. ولا مثلاً عندك مشاكل سكر ولا ضغط ولا؟ لا لا لا الحمد لله سليمة. إذا كانت كنت سليمة فتوكل على الله وصوميها وبيعينك الله إن شاء الله ولا تشدين على نفسك لو تصومينها لمدة سنتين ثلاث تقسمينها ما عليك بس الله يقبل منا ومنك يوم محمد. السلام عليكم. السلام رحمه الله مرحبا مرحباً محمد. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. عندي سؤال لو سمحت. اتفضلي. أنا عندي وربت أختي ويابت بنتي زين وقبل ما بيرسنه ونسوية ولد هي مر بس مر بس يعني عنها أي عمرها يعني البنية يمكن عمرها يومين ثلاثة أيام أكتر، أي. فأنا صرت وخضعت ورضعت، فكانت بصيحي وعام يعني رضعت رجدت رجدت على ديدي بس ما رجدت يعني وايد فترة طويلة يمكن جاء بس بنتي ثانية بصيح وجمعت بعض رضعت مرة ثانية عقدت رحت أنا عندي ولد أكبر البنت بأربعة سنين. الحين بغيت أسأل هل الجوز أخطبها لين الولد الكبير اللي سحبناه باربع سنين ولا لا؟ إيه هي أم محمد التقم, التقم, التقم التقمت الثدي. هلا نعم. رضعت رضعت لأن نامت. رضعت رضعت وايد لأنها كانت من ويوعاني على طول من حطيتها على الثدي؟ إيه نعم شوي ورقدت. خلاص وبعدين بكت بكت مرة ثانية. والم كان الثدي مرة ثانية اه ورضعت <تصفيق> شوي أنامت اه لا ما نامت ال... رضعت وقعدت او هو سين. انا طلعت أنه. المهم هي رضعتين بس رضعتين نعم خلاص هذه رضعتين لا تحرم ويجوز لابنك ان يتزوجها اي الولد العود اللي سبقنا بأربع سنين يجوز يتزوجها ما عليه بس يعني عادي ما بي ان ياخذ شيء ما لا لا ما عليه بس ما دام انها فقط رضعتان المحرم خمس رضعات رضعتين ما, ما تأثروا عسى الله يوفقهم يا بارك الله فيكم محمد سنة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضلك يا شيخ عندي سؤال أنا عندي ثلاث أطفال أي. يعني الكبرى تبلغوا من العمر الآن 8 سنوات نعم. المشكل هو أن تعليم اللغة العربية أنا ووالدها نعلمها في وقت فراغنا نعلمها القليل من اللغة العربية والقليل من, من القرآن المشكل هو أن ليس لدينا وقت لكي تذهب إلى مدرسة لتعلم اللغة العربية وهذا أجده غير كاف بالنسبة لها ولا هل, هل هل سنحاسب على تقصيرنا أو ولا أدري يعني ماذا أفعل؟ لماذا أفعل؟ لماذا لا تذهب إلى المدرسة في السبت والأحد المدرسة التي تعلمني بالنسبة لي يومي السبت عندها درس موسيقى تذهبوا لدرس الموسيقى و و يوم الأحد درس درس درس الموسيقى لماذا تذهب إليها؟ هل هو واجب من المدرسة لازم؟ لا ليس واجب إذن لا يجوز هي, هي, هي, هي كانت رعبتها لا لا سناء لا, لا يجوز أن تتعلم هي الموسيقى أصلا حتى لو ما ذهبت لتحفيظ القرآن لا يجوز أن تتعلم الموسيقى قل لها يا ابنتي هذا لا يجوز وإن شاء الله أنت إذا حفظت القرآن كلما حفظتي مثلا سورة نعطيك مكافأة وشجعيها على مثل ذلك دام أنها ثمان سنوات معنا يمكنكم بإذن الله تعالى أن يعني أن تتحكموا في رأيها لا تجعل لا, ت... لا تذهب الموسيقى إذا المد... تعلم اللغة العربية في المدرسة لا. هذا نعم. أمر هذا أمر واجب مؤتد. أنها نعم تذهب وتتعلم العربية وتتعلم الصلاة مع البنات التي يدرسنا في أيام نهاية الأسبوع وترى المسلمات بحجابهن وهذا محافظة على بنتك ترى يا أختي سناء إذا أهملتيها وجعلتيها تذهب تتعلم الموسيقى وتختلط بمن يتعلمن الموسيقى ويتعلمن الرقص ونحو ذلك غدا لما يصل عمرها 14 أو 15 أو 18 تتركك وتذهب وربما وقعت في أنواع من المنكرات لا احرصي على بنتك واجعليها تذهب إلى المدرسة التي تعلم الخير والقرآن واللغة العربية وترى أيضا صديقاتها من من بنات المسلمات التي أهلهن حريصين على الخير أحسن من ذهابها الموسيقى لا يجوز أن تذهب للموسيقى بارك الله فيكم أم أسماء؟ ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ الشيخ أريد أسألك سؤال لو سمحت نعم مسلا طلبت من زوجي إنه أخرج إلى التعلم أي. يعني الدراسة نحن في الجزائر مثل ابنتي تحتاج إلى اللغة الفرنسية مثلا نعم ولكي أساعدها في المنزل ولكي أساعدها على الدراسة نعم نعم لكي تتواصل وأنا لغتي الفرنسية فتح في كل حال يعني أسف على هذا التأدير نعم وطلبت منه أن أدرس يعني في المدارس خاصة توجد أنا في الجزائر مدارس خاصة مم. مم. نعم نعم من مدة ثلاث ساعات في أسبر نعم ونتعلم اللغة الفرنسية وهو يقول لقر في بيتك قر في بيتك رغم أنه ليس ملتزم لأب المئة وأنا ألتزم بالحجاب الحمد لله على كل حال ويقول له الإختلاط من الإختلاط وهذا الوضع في يعني على كل حال قسمين تجد فهمة فعلا مختلط وممكن توجد مدرسة على كل حال هذا أعرف ما هو أختي أم أسماء إذا, إذا كان زوجك يمنعك من ذلك وهو أيضا يتولى الإنفاق عليكم وهو معتني بكم في أخلاقه وفي عنايته بأهله وكذا فأنا أرى أن تستمعي إليه وأن تقبلي كلامه وإذا كان الأمر في حاجة ش... ليس هناك حاجة شديدة أصلا لأن تتعلم الفرنسية أنت في الجزائر تعلم اللغة العربية وابنتك يعني هي ستتعلم ذلك في المدرسة فليس هناك ضرورة وصلت إليها لو قلت أنه يمنعني من المستشفى أنا أذهب للعلاج يمنعني مثلا من زيارة والدي ونحو ذلك نعم هنا يحصل النقاش لكن ما دام أنها دراسة للغة الفرنسية وزوجك يعني رجل تعامله معكم حسن ومعتني ببيته ويقول لا ابقي في البيت عند الأولاد فيجب عليك أن تطيعيه في ذلك أصلي الله أن يقر عينك به وعينه بك وهذا فاصل قصير ولا فاضل وأمتي لكم. فأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو محمد تفضل. مساء الخير دكتور. يا مرحبا يا أبو محمد الله يحييك. أريسك الله طول عمرك عن موضوع يخص الوالدة طبعا متوفاة من سنتين تقريبا. الله يفر لها نعم. و... والقصة حقيقة يعني اللي الإجرات لها ما أعرف أنا بعد ما توفت هي قالتني كنت مسافر أنا وعلموني إخواني خواتي أنا. هي كانت حامل تقريبا قبل عشر سنوات من وفاتها تقريبا. و... وعندها مرض الربو. و إذا جتها الأزمة رابد ما تستخدم أوبر كورتيزون تخفف عليها اللي توسع الشعب الهوائية وهي كانت حامل تقريبا واضطرتها ظروفها وجتها الأزمة فاستخدمت أوبر طبعا طبيا ما أستخدم المريض بدأ أي أي مضادات أو أي ما لها أثر على فجاء الطفل كانت صحته مش كويسة هي لأنه من أثر الأوبر هذه وتوقف تقريبا بعد شهر من ولادته. هل عليها شيء؟ لا ما حل. ما حل. عليها ما عليها شيء أولا أنتم لا تجزمون مئة في المئة أنه بسبب هالأبر ربما سبب آخر وأيضا هو لم يتوفى في يعني بفعلها هي المتعمد فما عليها بأس إن شاء الله والله يغفر لها ويجعل هذا الطفل شافعا لها جزاك الله الله يحفظك, الله يحفظك. بارك الله فيك محمد حمد أم حيدر السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام مرحبا أم حيدر أنت ينقطع الاتصال قبل شوي أي نعم. أي. أس أس شيخ على مود زوجي يعني من أني على مود صلاة بس هو ما يصلي. يعني آني حلان له حرام. أم حيدر هل أنت إذا إذا قطعته يصلح حاله ويتحسن؟ يعني أنا أشوف يقوم يصلي بس من ترجع علاقتنا زينة وهذا هني يرجع يقطع الصلاة عموماً وبيصوم يعني رمضان لو يعني يصوم يومين ثلاثة ويرجع بس هو يعني علاقة زينة ويانا أم حيدر أنت اعملي شا. معه بالأساليب اللي تصلح معه إذا كان الأسلوب إنك تزعلين عليه ولا تكلمينه لحد ما يصلي أن هذا يصلحه فاستعملي الأسلوب وإذا كان الأسلوب الرفق واللين وتكفى وأرجوك والله يخليك وقمصل والتحايل هذا عليه هو اللي ينفع فسلكي شوفي الأسلوب اللي يتناسب معه اعمليه وادعي الله تعالى له دائما دائما نقول يا رب إنك تهديه يا رب إنك تصلحه اجعل يا أولادك أحيانا ينصحونه وإن شاء الله إن يستجيب تستجيب بإذن الله إن شاء الله الشيخ أنا دائما تقريبا تقرب يعني صارتنا السنة يعني نفس الشيء يعني شون يعني ثلاثة أيام يقوم يصلي أو أسبوع يقطعها أموما تحمله ما دام الرجل يصلي ويترك معناه أن قريب من الخير تحمله وأكثر من الدعاء له وأسأل الله تعالى أن يقر عينك بصلاحة يا رب العالمين بارك الله فيكم ماجدة فضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ هل يجوز لبس الخاتم الصباح لرجل لتزوج؟ نعم يجوز له ذلك بشرط أن يكون صفته كصفة الخواتم التي يلبسها يعني الكفار عند زواجهم يعني يلبس شيئا آخر يختلف عنهم ولا يلبسها بالطريقة التي يلبسونها بها يلبسونها في خواتم معينة في أصابع معينة بطريقة معينة لا لا يفعل ذلك. نعم بس نبض شرعي بس بزجرش. إيه ما ما عليكم بأس إن شاء الله. بارك الله فيكم. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا على في شاء الله. الله يعافيكم. شيخ أنا زوجة من سبع سنين عراقية زوجة مواطن. أي. المواطن صار سبع سنين. ما عدا ما يصرف عليه تعني هذا كل ما يذكر يطلق كل ما يذكر يطلق, يطلق. صار ثلاث مرات طلق صرت على مفتي افتاد دبي افتاد بظبي قال حرم عليك روحي ثبت الطلاق يوم صرت على المحكمة رحت على التوجيه الاسري اجهوا وقال يعني قال ليش ما تصرف عليها؟ قال هي تشتغل قال لي ما يخصك هي مليونيرة انت المفروض تصرف قاعد عن مطلقها قال لي امتى؟ قال من ست شهور قال كم مرة؟ قال لي مرتين مرة محكمة وهذه مرة ثانية وكان في واحد جالي في ماتكر اسمه ربيعة المهم قدمت بالمحكمة سنة كل شهر اروح ورد يأجل ويأجل ويقول لي القاضي انا باها انا باها اذن؟ و شيء حلس يمين أنه مطلق و ردوني ببنته ردوني ببنته و الشيخ يأخذ عرفي و أحد التفل عليه و قال لي أنا بالتليفون مطلق و قال له أجيب شهود و حرمتك من بنجلاديش قبل شهر تقديق و قال له لقد على بنته والحين الآن أنا باقي لا رد على بنته ولا لا أحزنه الآن هو معك في البيت؟ لا لا لا لا, لا. أيه؟ لا من سنة من عشرين 20 عشرة ألفين عشرة ثلاث مرة هو من ينكر من ألفين عشرة من ألفين وعشرة عشرين عشرة وعشرة 20 يعني تقريبا سنتين تقريبا أو حل تقريبا هاي و وثمانية شهور أو أو ثمانية شهور بالضبط مم. مم. والمحكمة ردتني علينا نحلف يمين وعلى عني ما نطلق وجابوا التوجيه الأسري قالوا له قالي عان قدامي طلقت بس ولكن المحكمة ردتني عليه مثل محرم عليك أنا باني مسجد حرمي أتق الله, الله. يقول شو أنت يومين تسيرين عن مسجد الترهابية شو كل ما جيتين خميس اتصالي أم أحمد, أم أحمد. أنا م. أشوف مثل هذا لا بد أن يسمع منك ويسمع معه منه ويتأكد مسألة الطلاق وهل عقله معه ولا؟ حتى هلا تركه هلا ما يبونه أنا صرت على هلا أبوه وأهله وناس معروفة جدا قالوا إحنا ما نباع رحي شو تتوين شي تتوين أنا أشوف أم أحمد أن لا بد إذا كان الأمر كذلك أن ترجعي للقضاء وتطالبي أيه. أن يفسخ النكاح عنه إذا كان أثبت أنه يعني يشرب المسكرات وأنه يتعامل تعاملا سيئا ونحو أيه. ذلك إذا أثبتت هذا بمن يشهد عليه بذلك فيمكن للقاضي أن يفسخ العقدة عنك والقاضي نفسه يعطيك سك الطلاق. لكن لا بد من الرجوع إلى القضاء في ذلك وأسأل الله أن يدلك على الخير يا رب العالمين بارك الله فيكم حقيقة بعض الأمور يا جماعة يكون فيها يعني ليست القضية مجرد فتوى هي خلاف بين شخصين ولكل واحد لا بد أن يستمع منه رغد فضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أنا كنت زوجة وجاني طفل يعني طفل على الولادة ومات ويعني والله كنت أنا هتمن من زوجي طريقة من زوجي وعمره أربع ساعات توفي وما ذبحت له يعني يشيل ولا سويت له خلاص يعني أنا اللي أبدأ أسوي أنا الولد توفي خرج من بطنك متوفي ولا توفي بعد الولادة يعني إجا أش أربع ساعات يعني بيو لادة وثوسة يعني هل تستطيعين أن تذبح أن يذ أبوه ممكن يذبح لعقيقة؟ لا أبواني ما أعرف يعني بيو لادة ذبح لعقيقة ولا بثبي يعني يعني سميته فن صان ويعني كنت و... بت يعني ما عندر يعني هو خلاص سي رقد عموما العقيقة واجبة على الأب وليست على الأم وبعضها العلم يجعلها سنة أيضا لا يجعلها واجبة فأنت ليس عليك في ذلك بأس المسؤول عن ذلك هو الأب بعضه العلم يقول أنها واجبة إذا كان قادراً وبعضهم يقول أنها سنة مطلقا أما أنت ما عليك في ذلك شيء وإن شاء الله تعالى يكون شافعاً لك عند الله أختي صفاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا الله مرحبا صفاء لن صلحت عندي تؤال. أتفضلي أنا متزوجة وزوجي عنده زوجي ثاني و ما لعب البياناتنا يعني أنت... يعني هو أن... بيجي عندي يوم ااا في اليوم وأول ما تزوجني ما كان اتفاقه معي كده يعني كان مفروض ااا يوم يومه وهم يعني زي أنا نعم. ما أربنا بقول فهو أصل ما بيأمر يعني يعني ما بي... يعني ما كلام ربنا ده خطي بيأمر وأنا الكلام ده يعني ما يعني أنا ما أصل بصدق طيب إذا نصحته هل يقبل منكِ قال لا. نعم. ما باليدخل. طيب أنتي مبسوطة معه والرجل تعامله جيد وأخلاقه حسنة. يعني كيف شو؟ خلاص الحمد لله. كم كم صار لك متزوجة من سنتين؟ سنة. سنة لم لم تح لم بأولاد. قال ما عايز أولاد مني من. هو عنده أولاد أنا كنت متزوجة وعندي أولاد. خلاص أنا أقترح عند... أنا أنا عليك يا صفاء دام أن الرجل أنت معجبه به وأنت أصلا عندك أولاد من قبل وتعامله معك حسن وكريم فأبقي معه وأسأل الله تعالى أن يوفقك يعني إلى الخير يا رب ما أرى حقيقة أنك يعني تطلب انطلاق أو نحوها أخي علي علي السلام عليكم مرحبا يا علي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أريد أن أسألك السؤال نعم وأنا في الجزائر عندنا يعني أن الدول تساعدون على البناء نعم يسمى ما يسمى بالسكن الريفي نعم يعني أن الدولة تعطيك كرحة من الأرض نعم وإعانة ب700 أس دينار جزائري نعم وأنا يعني في حالة مادية مريحة ما أريده هو أني أبشر عملية البناء وتلك الإعانة أعتمر بها أنا والعائلة طيب هم يعطونك المساعدة بقرض ريبوي ولا بدون لا لا لا مساعدة لا. عادية ما عليك بس دام أنها تصرف لكل الناس ولا يسألون هل أنت محتاج أم غير محتاج تعتبر هيبة من الدولة, هيبة من الدولة. أبد ما عليك بس يجوز إما أن تبني بها أو أنك تعتمر بها أو نحو ذلك لا بأس عليك في ذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا أسأل الله تعالى نعزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته وجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في كل مكان. اللهم أجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين. اللهم احفظنا جميعا من إفساد المفسدين وحسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين. اللهم إنا نعوذ بك ونلجأ إليك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألقاكم بإذن الله تعالى الحلقة القادمة وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زال قلبي en märkäkrokkiä tyylikkäin, tyylikkäin, tyylikkäin, tyylikkäin, tyylikkäin, tyylikkäin, tyylikkäin, tyylikkäin,